الإنسان, الإنسان المسيحي, المسيحي لا بد أن يكون إنسانا, إنساناً قويا،, قوياً. قوياً. لا بد أن تكون قويا لكي تكون صورة الله والسيد المسيح كان قويا في شخصيته. في ناتي فكره ان أن الوداع معناها الضعف لكن الشخصية المتكاملة. تكون وديعة وهادئة وبسيطة ومتسامحة وأيضاً قوية إلى أبعد حدود القوة فما هي هذه القوة اللي تكون للإمكان أول حاجة في القوة هي قوة الإرادة إن الإمكان تكون له الإرادة القوية الذي يستطيع فيها أن يضبط نفسه يعني الحد اللي يسموها self control لا يضبط نفسه فالإنسان الذي يضعف في إرادته لا يكون قويا ولذلك نعتبر أن القصية نقطة ضعف الإنسان نقطة ضعف الإنسان الشخص الذي تستعبده عادة من العادات ليس قوية لأنه ضعيف أمام هذه العالم اللي بيشرب تجاير ضعيف أمام التجاير اللي بيتعاطى مخدرات ضعيف أمام المخدرات اللي بيتنربز ضعيف أمام حصية الغضب ما بيقدر يضبط نفسه. الإنسان القوي يضبط نفسه، يضبط نفسه، يستطيع أن يضبط نفسه في الفك، ويضبط نفسه في اللسان، ويضبط نفسه في الحواف، ويضبط نفسه في العواطف، ويضبط نفسه في الأعذار، لأنه إنسان قوي. لذلك في رسالة يعقوب يقول إن اللي بيونج من لسانه هو إنسان قوي يستطيع أن يبقى في جسد كله ما تذكرت قوتك إنك تنتصر على الناس لا القوة الحقيقية إنك كفت بالناس القوة الحقيقية إنك لا تخطئ إلى أحد من الناس القوة انك تضبط كل كلمة قبل ان تقولها وتضبط كل فكر يمر في عقلك وتسيطر على حواسك وتسيطر على عواطفك وتسيطر على عاداتك دي القوة الذي لا يستطيع هذا ليس قوي الشاب الغني كان بينفذ الوصاية اللي جهل المسيح كان بينفذ بل بلآن هذه حقستها منذ حداثة لدرجة المسيح حق لكن في نقطة ضعف واحد عنده كان بحض الناس ما استطاعش يقوى عليه فصار ضعيفا ومضى حديث الشخص القوي يبحث عن نقطة الضعف التي فيه لكي ينتصر عليك قبل ما تنتصر على غيرك انتصر على نفسك فتبقى شخص قوي الشخص القوي ليس هو الذي يحاول أن يخرج القذى من عين أخيه إنما هو الذي بكل قوة يخرج الخشبة من عينه أولاً فعايز تبقى قوي تخلي عندك قوة إرادة فض فيها دفع والكنيسة بتبدي تدريب روحية لضبط النفس وبتخلي الصوم أيضاً وسيلة لضبط الدفع لكي تقوى إرادة الإنسان مش بس تقوى على ترك الأخطار إذنما تقوى أيضا على عمل طبيلة يعني الإنسان اللي يقول أنا مش قادر أصلي بالليل نعتان إن عايز أنام هو ضعيف أمام الجسد وراحة الجسد لازم يغفت نفسه ويقوى على الجسد ويسهد وكما يقول ماري إبهاء اغفت نفسك في صلاة الليل ويجبها مزانيك تبقى صح في قربه فيه تلاقيه طير في كل حالة لكن في نقطة ضعف ايه نقطة ضعف؟ انه ما يخبرش يدفع العشور ما يخبرش يدفع البكور ما يخبرش يدفع نصيب الله ثمانه دي نقطة ضعف موجودة عندك غير داخل غير نقطة ضعف لازم تنقذر عنك. كل خطية هي نقطة الإنسان القوي أيضاً هو قوي في تأثيره وقوي في خدمته له الخدمة القوية الناجحة الويتجة اللي جبنا فيه الكلمة تخرج من سمه كلمة قوية تأتي بالأمر تؤثر في النور أورث البنات قوية، قوية في انتشارها، وقوية في مفعولها، وفي تأثيرها، وقوية في كثير الناس. فصوروا واحد يبص الرسول يقف أمام أغرابس الملك ويكلمه، له أثير يعني جديد. وبعدين يقول له تؤمن ايها الملك الرباس بالانبياء انا اعلم انك تؤمن يقول له بالقليل ان تقنعني القطير مسيحيا ده الملك اللي بيحكم يقول له بالقليل ان تقنعني بطر بطر عبا واحدة يحول خلال ثلاث لإيمان ليه؟ ليه؟ هم وعنوها هم تخرج محاول تأثير الكلمة ايه قوتك في خدمتك ايه قوتك في خدمتك جاي الإنسان يقول بلائي متاعد في خدمتي نقول له ما قوتك في الانتصار على المتاعد لا تجعل المتاعد ينتصر عليك فالشخص القوي هو الذي ينتصر على المتاعد حياتنا كلها تعرض في كل حد لكن كيف يصمد الإنسان أمام السعب وكيف ينتصر الإنسان على السعب دي دخلنا بقوة أخرى هي قوة الأعطاب بقوة النفس دي إنسان تقول له مشكلة ينهار أمام المشكلة ينهار ينهار إزاي بشي تقوى من جو تحتمل المشكلة تحت من البيضة فيه انسان ينهار ويضع فوق على الارض دي انسان يتعب فيه انسان يجيله ضغط فيه انسان يجيله فكر فيه انسان يجيله فرحة في المعبة فيه انسان يتعب يا ناس حدثت له مشاكل وقمه انتهت ما يجلوش يتعب میه؟ ماتيش قوه فالآتاب ماتيش قوه للاحتمال من ضمن مظاهر القوه بتاع شرطیه قوه الاحتمال سواء للمشاكل او احتمال الاخوه الخذره او الناس الاسراد بولس الرسول بيقول باختار من جنس أختار من الأمم فأخطار من قفوة كذبة قفوة كذبة يعني زي يعني دفله أخطار من كل ده لكن كان يحكم بكل هذا الشخص القوي ما يخليش المشكلة تأثر على أعصابه ولا تأثر على نفسيته ولا تأثر على الدورة الدموية ولا تأثر على فكره وفيه إنسان مشكلة تأثر على فكره والفكر ينتصر عليه ويبقى الفكر مسكو ليل نهار يصحى به ينام به يقوم به يحلم ليه ليه؟ لأنه مش قادر ينتصر على الفكر عايزين الشخص الأول يمكن ينتصر على الفكر عايزة قوة واحد يقول له حسن وحسن وحسن وحسن اتضح سلامه ياخذ بطريقة موضوعية يفكر في الحل ما يستغيح مقدرشي يسيد الحكاية ربنا يدي المشكلة فترة زمنية في الحل ما ميتطربشي ميتهزش ميترلوش حالك لذلك الشخص الحوي لا يخاف يخت القوي لا يخاف، لماذا يخاف؟ يعطي نقطة ضعفه من دونه. القوي لا يخاف. يخاف لي ليقول لا أخاف، ماذا يفعل فيها الإنسان؟ يقول كل في الأمم أحاطوا به، أحاطوا به مثل النحل حول الذهب، والذهب كنار في جو. اسم الرب خلاص ليه شخص صوت اسم الرب معاه برجه حصيب بياخد قوة من اسم ربنا بياخد قوة من شعوره بوجود ربنا معاه الشخص اللي بينهار ليس شاعرا بوجود الله في حياته ولا وجود الله حوله لكن اللي يشعر بوجود الله حوله يقول زي ما وردت المثبور 23 أو 22 حتى باختلاف القنقين إن صرت في وادي ظل الموت لا أخاف سره ليه؟ لأنك أنت معي عصائك وأعصائك أبنى عزياني تبقى الشخص القوي قوي إما من عمل الروح القدس فيه إما من شعوره بوجوده في, في حضرة الله أو وجود الله في حياته ساعر ان ربنا موجود في حياته عشان كده لا يخاف ولا يطرق ولا يضعر أبو كده تجرة الخروعة تمر عليها الريح في روحي دي دي النبتة استغيرة تمر عليها الريح هنهرق لكن السنبيانة ضخمة تجرة الكافور الجمدة فلاقيت عشب يضعها قد كدير ممكن ممكن شوية يقع لكن الجزء الجامد عشب الطاب لي الجماد اللي في جهر النيل اللي بيتموها خطأا بالجلالات لا مهدت عليها مياه وأمواب وإثابتها في الصخب ديه الصخب الإنسان القوي أيضا هو قوي في إيمانه قوي في إيمانه الإيمان الذي ينقل الجبال ده في آية عظيمة جدا موجودة في إميل مرقس في خطابه بيقول إيه كل شيء مستطاع للمؤمن فبيقول ربنا قادر على كل شيء معليش لكن المؤمن يقول كل شيء مستطاع للمؤمن ليه لأن إيمانه قوي. إيمان يسمع المعذات، إيمان بوجود ربنا في حياته، إيمان بعمل ربنا، إيمان بكل كلمة تخرج من فم الله، إيمان قوي. هيتحت. عشان كده لما بطرش الرسول مشى شوية على المية. وبعدين قام الموج واتهز وابتدى يسقط في المية في السيد المسيح قال يا خليل الإيمان بمهجة تككت المؤمن لا يشوق مهما حصل مهما حصل ليه زي إنسان يصقص انتحان يشك في ربنا واسمعونتو بيجي له مرض يشبك في ربنا ومعونتو يقول له حد في ربنا ومعونتو لا ايمانه قوي مش ممكن حبدا نشبك مش ممكن حبدا نخاف الايمان اللي يخلل يخلل نجي اللي حبيل يهل ممكن نخفض لكن مرة قلتها هي لفع الحبولة عمتها الخبسي كان ناشئ جبل في الليل وبعدين ثاني الدنيا اللي يريدت عليها فنام نام في الصحنة ممكن تطلع عقارق تعامل اي حاجة فراح عمل دايرة كده ورشمها بعلامة الصليب من كل الاتجاه ونام جوه جوه دايرة ده دا. صبح الصبح لأ الحشرات اللي بتزحى في دين وثنان لكن في الدايرة اللي هو فيها دي مش حاجة بك وقيلت برة عن واحد برضو من أباء الخدامة يعني في العصور الأولى أنه نام في المخبرة وكان فيه شياطين في المخبرة فأول ما نان راسم الصليف من فوقيه وراسم الصليف ساحبت الحجة اللي يرقد عليها ومن اليمين والشمال. كانت تجيله الشياطين مش قادر ليس من مجرد رشة لمسة القليل، بإيمانه القوي على القليل. بإيمانه القوي لمسة القليل. إذا الشخص لمسة القليل وصاب بطبعة منه، قوي لمسة القليل. في القوة الإيمان، في قوة أيضا في الشخصية. يلقى مثلاً قوي في فكره قوي في ذكاهه قوي في فهمه قوي في, في التنزاجه قوي في ردوده قوي في إغناعه قوي عطميته قوي في صموده فعمد في الأزم بالفرعة ما يضربش قوي في نفسيته شخصية خوية للشخصية عدم ربنا عايز محبتنا ليه تبقى قوية المحبة القوية اللي عندنا لربنا ممكن تنتصر على كل العوائق ممكن تنتصر على كل العوائق ممكن تشكف الصحر طريق ممكن تحتمل كل المتاعي من أجل ربنا زي محبة الشهداء لربنا كانت تحقق هي مبنى كل أنواع العذاب ما استطاعتش تزحزحهم عن محبتهم جنبالهم كل ألوان التعزيل كل أنواع الألم السبون الضربات المخاوف. ما استطاعتش تزحزح مع المحبتهم محبة قوية عشان تبقى احنا بتقول الإنسان القوي مش قوي قوة شمشونية زي شمشون يشيل ضلطة الباب ويدرب بيها لا مش محبة صمتماية إنما محبة روحية قوية محبة في العقل قوة موجودة في المحبة قوة موجودة في الإرادة قوة موجودة في الصلاة قوة موجودة في التأثير أجل قوة اللي احنا عايزينها في الناس في إنسان قوته في حكمته يعرف يتجرب يعرف يمشي الأمور ما يرتبكش امام اي امر الحكمة يقدر يكسب الموقع رابح يكون يفوت عكيب قوت في حكمتك اي مشكلة له يقدر يخش فيها وبحكمة يشوف لها عالي انت في حكمتك وانت هننخه ما ينشيش الا بيضاقه دي العربيات التعباسي زي مثلا واحد يجيله له مساكل يقدر يشملها خلق وواحد واحد اول ما تجي له كلمة جاري على الاب الاعتراف ان قالت له كلمة اروح الاب اعتراف ان قالوله كل ده في الجمع اروح الاب على ان مش في السكة ونسي حاجة يروح على اعتراف ويقصروا به ايه حكاية؟ حسن كده تلاقي نارس كتير واحد كل يوم عند الاب الاعتراف سبع ثمان مرات في الأسبوع لدرجة ما يشوق ليشفعنا لا يعني عايزيني إزاي الإنسان يكون حكيم القوة اللي موجودة عند الإنسان تكون موجودة في قلبه وتكون موجودة في عقله وتكون موجودة في عمله في إنسان قوي جدا في عمل زي الهال في سفر المشيد يقول اجعلني كخاسم على قلبك خاتم على ساعدك في واحد خاتم على القلب فحبك خالص كل الحب لكن كخاتم على ساعده فيه حب حب شافه يتعقل لي بولس الرسول في اول ايامه قاله ولو انكرخ الجميع انا لا انكره ولو اكدل امر اموت معاه ولو ولو ولو ما مجيح وقت النجوم آه. ربنا قال له طهيه انت خاتم على قلبي لكن مش خاتم على تعبي قلبك مكتوم بالقهر لكن تعبك مش مكتوم بالقهر واحد يقف جنب عيان ويشوفه مريض كيف قلبه مليان بالقهر القهر موجود في قلبه لكن مش موجود في تعبه فعشان يبسط العيان ويتاثر وبعد يجيب له طبيب يجيب له طبيب يجيب له دواء يجيب له تقويه يرققه له يشغل عليه ويساعده في مرض على الاغراض خايف في عمل خايف في عمل في إنسان ينفط مسؤوليه ما يقومش بيها لانه شخصية ضعيفه مش قادر تحمل المسؤوليه وفي إنسان ينفط المسؤوليه يحمل المسؤوليه يبقى مثال لتالي الناس يقولوا ما عندنا زي فلان نسي في العمل والضبط غيروا وضعوا له أذنه سليمة نسي فيه في الضبط. أتقن عمله حتى النهاية رئيسه يقول شكايا نتلم شلان الحكاية دي فمن والسهول إذن بيقول الشاعر إذا كنت في حاجة مرسلا فإلتل الحكيما ولا توصفه فقط الصهول قالوا يا عايزين عمل ايه؟ آآ دروا كل معاك العمل اتعمل بكل اتقان إنسان يجدع التعمل تلاقي عالم عمل كده مش على بعض يعمل آآ ايه عمل نفطه وانت نفطه الله تبقى الغد السوحين تبقى هكيه قوي قوي في عمل جدان لو قلت له حذر موضوع يحذره بكل إفقان لو قلت له أعمل الشغلانة دي يعملها بكل إفقان في كله مش في العمل الروحي حتى في العمل الرسمي حتى في العمل المادي. زي ما بيقوله الراجل النبيه من المترميه تلاقيه. العيش كل عمل أو كما قيل عن يوسف الصديق وكل ما يعمله كان ينجح فيه أو كما قيل في المزمور الأول برضو يكون كشجر مغروسة على مجال المياه فاطفة مراحطي حينه وراحوها لا ينتسل وكل ما يعمله ينجح فيه لذلك الشخص القوي ناجح في كل عمل ناجح في كل عمل اجدته مسؤولية روحية يبقى فيه أولياء مادية يكون هذا فيه، كلثة بأي مشوار يكون هذا فيه، إنسان قوم، يسموه ريلاي برضه يعني يمكن التأكيد عليه، يعني بأثر التأكيد عليه بأي حاجة من الحاجات، لذلك لماي شخص يكون عايز هذا يقول له هاتو مثلاً، هات، يسلو العنوان وخله، وفي واحد ثاني. تدلوا موضوع العمل وتعد تشرح وتفصل يقول لك طب حصل تقول لك اعمل وانه حصل تقول لك اعمل وانه حصل قوي قوي العمل كان لي بيسفر غير من ولا الثلاثين كان لي بيسفر غير ولذلك قيل عن الملائكة انهم اقوياء في مزمور 103 هيقول بارك الرب يا جميع ملائكته المقتدين قوة المقتدين قوة الفألين أمره عند سماعه الكلام وقولك يرفعون أبنحذن كنور يطيرون ولا يتعبون يمشون ولا يعيون فيه واحدين من واحدين في قوة وحدين شفاط نصف المشوار وراء في أول النباد وحدين شفاط المشوار بآخر يعني فاقومة اجنعها كالنسوح عشان كده قيل عن الأربع الحيوانات الأول شده أسد شده أسد بل قيل عن السيد النسيح نفسه الأسد الخارج من قصر ياروك أسد قوي النسيح أيضا كان قويا حتى على الصليب اللي بيكتكروه ضعف كان قويا في مذكرة وكان قويا في احتماله وكان قوي إنه بيفكر في الآخرين ما بيفكرش القدس بيفكر في اللازين ما طلبوه ويقول يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يدعون ماذا يقالون كان قوي في احتماله كل الإهانات والتحديات لو كنت إخنا الله إنزلنا مع الصليب منزلش على الرغم من التحدي بسرعه والكلام اللي بنقوله بهدوء هفضل على الطريق ما قلت لغايه لما أخلص العالم قوي في اعتباري بيحتمل الألم بيحتمل الاستهزاء بيحتمل التحدي و ماشي في خطته كذا عارفني مش خطته كذا واحد يترك صاحبه كده لايمين يمين ولا شمال ولا ايه بطلع له ماشي كده في اتجاه واحد رغب من مصر في الغرب، في اتجاه واحد رغب من مصر في الغرب. نهج أنتي، إن في حكام قويا في كل، في خروج حتى من القبر المغلق في دخوله من الابواب المغلقة. بلش قوته في المعبودات كان قوي حتى في تأثيره على التلاميذ أقول الى من نذهب وكلام الحياة الأبدية هو اقطعوا مثالا للشخص القوي داوود كان قويا قرائي يقول لك إيه ضب واسد واخدوا شاه في محبته ليهم هجم على الأسد واخد زعق الضب ضربه على فمه وقت غير غير مع الاسد والضب وقلت قتلت الاسد والضب جميعا ده بقى داوود ده ده عيه تغير بدأ منظر من بره أشقر من, من حلاوة العينين يفتكروا كده لعبة حلوة لكن كان قوي في نفسية قلبه قلب أسر عنده قلب أسر كان قوي واحد يخش في مشروع يخاف يقول لي تبسل تخصر تبسل تبسل تبسل تبسل تبسل واحد يخش يقول ليه يقول ليه يقول ليه يسلم خوي لا يمعط لغاية ما يخلط لغاية ما يخلط لغاية ما يخلطه النساء ما وهو بيبني سوته الرسلين يا ما خد تهديدات ويا ما خد تهديدات ويا ما اشتفوه شكاوى وهو ولا حالة كان صامد زي الأسد للايت لما تم بناء الرسلين هذه القوة اللي تكون مردودة عند الإنسان ويأتي لا تميل لي صبوي إلّا ويقع وبعد ما يوم يقع ثاني ويقوم ثاني ويصلني دون سين القوة تعطيني سين القوة تعطيني الله يريدنا أن نكون أقوياء الله يريدنا أن نكون أقوياء